ان الله خبير بما تعملون ايها الاخوه المؤمنون الشباب المسلم موضوع يشغل كثيرا من المهتمين بهذا الدين وبهذا الوطن الشباب مسؤوليه الجميع انهم ابناؤنا وامانه في اعناقنا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 ان هذه الشريعه المطهره المحفوظه من قبل الله اعتنت عنايه كبيره بالشباب وبمرحله الشباب فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما أبلاه خص الشباب بالذكر مع أنه داخل في العمر لأهمية هذه المرحلة وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أكثر الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من من؟ كانوا من الشباب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الأربعين عليه الصلاة والسلام من كان اتباعه كانوا من الشباب كانت اعمارهم تتراوح ما بين ال15 الى ال30 في اكثر احوال الصحابه رضي الله عنهم ايضا ايها الاخوه مما يجب العنايه بموضوع الشباب ان الشباب هم وقود كل تنميه يمكن ان تحصل في بلد انهم ماده كل تغيير هم الذين يرسمون صوره المجتمع فان اصلحهم الله كانوا ثروه عظيمه ليس لها قيمه ليس لها قيمه بموازين البشر الماديه الاستثمار في الشباب هو اعظم استثمار سيكونون اذا اصلحهم الله سدا منيعا سدا منيعا ومصدرا من مصادر العزه والكرامه لهذه الامه اما ان كانوا غير ذلك فان الامه ستكون مهدده في خط دفاعها الاول ومما يوجب ايضا العنايه بالشباب ان اعداء المله وما اكثرهم اليوم يركزون على الشباب وبشكل مذهل لم يسبق وقوع لم يسبق وقوعه وذلك من خلال موجات التغريب والمسخ الفكري الاعلام يمارس دور المعلم والمربي بشكل كبير واكثر الناس لا يشعرون الذي يطلع على الكم الهائل الذي تبثه الفضائيات العربيه فقط اليوم مما هو موجه للشباب يدرك حجم الهجمه ومدى التاثير وفي كل يوم تاتي برامج جديده لتاخذ الباب الشباب وتسرق اوقاتهم والنتائج كما ترون ايضا ايها الاخوه المؤمنون الشباب في السابق كانوا لا يتعرضون لغسيل الدماغ كما يسمى ولا للفتن القادمه من الغرب الا اذا كانوا ممن يسافرون لديار الغرب اما مبعثثين او سائحين اما اليوم فان كل شاب كل شاب مسلم والله انه معرض للفتنه ان الانفتاح الاعلامي والانفتاح في وسائل الاتصال على شتى انواعها قرب البعيد وزين الباطل وشوه الحق وفتح باب الشهوات والشكهات على مصراعي الشاب الذي يتعرض لفتنه الفواحش في السابق لانه كثير الاسفار هو اليوم يتعرض لها في بيته يتعرض لها في قعر بيوتنا من خلال القنوات ومن خلال الشبكه العنكبوتيه والاتصالات والشاب الذي يعافيه الله تبارك وتعالى في البيت فانه في الغالب لن يسلم من سماع ومشاهده ما يفتنه في المدرسه والشارع والسوق وعند الاصدقاء مهما كان الوالدان حريصين على الشباب فانهما لن لن يحول دون تعرض الشباب لنوع من الفتن المعاصرة, المعاصره ايها الاخوه في كل مجلس نجلسه اليوم تجد هؤلاء الشباب يحتضنون جهازا من الاجهزه اما جوال واما غير الجوال اكثر اوقات الشباب مهدره في هذه الاجهزه ماذا يرون والى ما يستمعون وما مدى تاثير ما يرون ويسمعون الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يعلم ايها الاخوه المؤمنون الشباب لهم طبيعه الذي يعرف طبيعه الشباب يدرك ان العاطفه لها اثرا كبيرا على توجه الشباب الشاب تغلب عليه العجله في الغالب العجله في اتخاذ القرار العجله في التاثر هم في الغالب يسارعون في الاعجاب بكل جديد ونحن نقول ايها الاخوه هذا الكلام ليس عيبا في الشباب هذه العاطفه اذا استثمرت فانها ترفع هذه الامه كامله باذن الله عز وجل العاطفه اذا ضبطت فهي جيده هذه العاطفه التي يتمتع بها الشباب تؤثر عليهم كثيرا في اتخاذ القرار يسارعون في الاعجاب بكل جديد يعجبهم التمرد على المالوف يحلو لهم التحدي مهما كان نوعه هذه العاطفه خلقها الله عز وجل في النفوس لحكمه لكنها اذا اصبحت هي مصدر اتخاذ القرار وهي مقياس الحق والباطل فانها تقود صاحبها الى ما لا تحمد عقبه واني انصح الشباب انصح كل شاب الا يثق ان لا يثق في يثق في نفسه ثقه زائده في غير محلها لا بد للشباب ان يراجعوا من هو اكبر منهم من الاباء والاقارب والمربين والمدرسين الشاب يعجبه رايه واذا اصابه نسال الله العافيه شيء من الغرور او الاعجاب بالنفس فستزداد مصيبته فاوصي الشباب وفقهم الله بان يتواضعوا في مساله الراي ومساله الفكر واتخاذ القرار يستشيروا من هم اكبر منهم وسيلقون باذن الله كل رشاد لان الله تبارك وتعالى لما خلق الناس خلقهم متدرجين الطفل له عقل ولكن يختلف عن الشاب والشاب كذلك يختلف عن الكهل والكهل يختلف عن الشيخ وهكذا هذه حكمه الله سبحانه وتعالى في الخلق ايها الاخوه الكرام مع سرعه الحياه وكثره مشاغل الدنيا لم يعد الاباء واولياء امور الشباب لديهم القدره على متابعه الشباب والعنايه بهم الا ما ندر كثير من الاباء مشغولون عن ابنائهم واكثرهم يفقدون لغه الحوار والتفاهم مع الشباب فيبحث الشاب عن احد يفهمه حتى البنات حتى البنات وهذا الامر اسوا البنت اذا لم تجد احدا يكلمها ويستمع اليها ويبادلها الراي وينصحها بالرفق والتي هي احسن بالرفق والتي هي احسن ستتجه الى جهات اخرى الشاب اذا لم يجد احدا يتفهمه سيذهب الى جهات الله اعلم بها اضف الى ذلك ان كثيرا من الشباب اليوم يغتربون يغتربون في المدن الكبيره من اجل الدراسه ومن اجل الوظيفه ولا ننسى ايها الاخوه كثره الاماكن التي يتجمع فيها الشباب على اختلاط مشاربهم من الخير والشر والغنى والفقر دون وجود الموجه دون وجود الموجه ولا الرقيب وبعد ذلك كله تاتي البطاله لتزيد الطين بله ثم تاتي الاجازه للطلاب وتكون امرا خاصا يحتاج الى نفير وبعض الناس يتمنى ان تاتي الدراسه لما يجدون من ابنائهم وبناتهم في الاجازه كل هذه الامور ايها الاخوه الكرام توجب علينا النفير النفير لانقاذ شبابنا وللعنايه بهم وان نحتسب الاجر نحتسب الاجر في العنايه بهم فانهم وقود هذه الامه وهم فلذات الاكباد نسال الله تعالى ان يعيننا واياكم على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ان احتضان الشباب في اماكن تجمعهم على امور طيبه من اهم الاشياء لان الشاب يقبل على الاختلاط بالاخرين اكثر من غيره اصعب شيء على الشاب ان تقول له اجلس في البيت مهما وفرت له في البيت هو يريد ان يخرج طبيعه الشباب ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد ان هناك قنوات كثيره يمكن للشباب ان يقضوا فيها بعض الاوقات ويكتشفوا الطاقات ويوظفوا طاقاتهم في ما يرضي الله سبحانه وتعالى وفي ما يخدم الوطن والمجتمع كل ذلك باشراف من اناس ثقات من اهل هذه البلاد من المعلمين ومن المثقفين ومن اساتذه الجامعه ومن القضاة ومن غيرهم من اهل الخير والاحتساب ان العمل ايها الاخوه في ضوء النهار بعيدا عن الظلام وعن الافكار الغريبه المتطرفه في الجهتين هذا امر مهم امر مهم لا بد للشاب ان يجد مكانا يذهب اليه بعض الشباب يذهبون للمقاهي التي هي خارج المدينه ليتعاطوا الشيشه اعزكم الله ويروا من الناس من لا يؤمن شره وهذه في الحقيقه مصائد للشباب نسال الله العافيه ومن الشباب من يسافرون سفرات الله اعلم بها وكثير من الشباب يركبوا سيارته ويركب معه غيره ثم يجولون هذه الشوارع ويذهبون الله اعلم اين يذهبون خطر اصلا قياده السياره بهذا الشكل يكفي لان ينهى الشباب عن مثل هذه الاشياء كثرت المشي في الشوارع بالسيارات خطر وفيه ما فيه من المشاهدات ويتعرضون لاشياء كثيره فعليهم على الشباب ان يعلموا ان هذه الاشياء وهذه العادات هي عادات ضاره وليست نافعه مهما تمتعوا بها ومهما حاولوا ان يقتلوا اوقاتهم بها لا بد ان يعلموا هذه الحقيقه حتى لو لم يستجيبوا لا بد ان نوجههم ونخبرهم بان هذه القضايا لا تنفعهم اذا ايها الاخوه لا بد من محاضن لا بد من محاضن يتعلمون فيها اشياء طيبه يعرفون معنى الاصلاح والافساد يستمعون الى من هو اكبر منهم يتعرفون على اهل الخير من من, من الناجحين في ميادين العمل وميادين كثيره جدا من ميادين الدنيا انها ايها الاخوه انشطه مباركه كثيرة بحفظ الشباب من الجنوح الفكري والانحراف الخلقي الخلقي على سبيل المثال المثال المراكز الصيفيه الجمعيات الخيريه التي تقيم مخيمات كقافله الخير وامثالها مراكز الاحياء وبعض الناس يقول هذه الاشياء تقليديه الشباب تغيروا الشاب عنده ثلاث او اربع اجهزه ثلاثه او اربعه اجهزه كل جهاز فيه من التقنيات وانت تقول اجلس في هذا المكان واستمع الى اشياء تقليديه هذا الكلام في الحقيقه كلام مثبط مهما حصل من التقدم في هذه الاجهزه والنقل كما يقال النوعيه في النواحي الفكريه لدى الشباب لا بد ان يتعلموا الجلوس مع الناس الان كثير من الشباب لا يحسن استقبال الضيوف ولا الجلوس معهم لو انشغل ابوه عن الضيوف 10 دقائق وقال اجلس معهم ربما جلس وصار يلعب بالجوال في العاب لا يعرفون القيم ولا يعرفون كيف يعاملون الناس هذا خطا لا بد ان يتعلم الشباب كما تعلم اباؤهم واجدادهم وكانوا رجالا يعتمد عليهم الان الناس يعتمدون على السائقين ما يعتمدون على شبابهم الا من رحم الله لماذا وفي هذه الحاله ياتي اناس ويقولون لا بد للمراه ان تقود لماذا قالوا حتى نستغني عن السائقين بعض البلدان الخليجيه التي تقود فيها المراه عدد السائقين فيها اكثر من النساء الموجودات في البيوت القضيه ايها الاخوه قضيه تربيه القضيه قضيه مبادئ القضيه قضيه تفكير وليست قضيه تقليد للآخرين كما هو حاصل لدى كثيرين إذن أيها الإخوة من فضل الله علينا أنه يوجد في بلادنا مجالات كثيرة من أحب العلم فهناك دروس وحلق من أحب أشياء أخرى من أمور الدنيا سيجد ولله الحمد من المعاهد والمراكز وغيرها ما يشفي غليله بإذن الله المقصود أيها الإخوة أنه يجب علينا أن نوجه أبنائنا إن استجابوا فالحمد لله اذا لم يستجيبوا في الذهاب الى مثل هذه الاماكن لا بد من الرقابه وباسلوب طيب ولا بد من المناصحه والمشاركه المقصود ايها الاخوه الا نهمل الموضوع الموضوع خطير كثير من الشباب يخرجون من بيوت طيبه ثم بعد سنه او سنتين يكتشف الاب ان ابنه او ابنائه قد ساروا في طريق هو لا يحبه ولا يرضاه السبب هو الاهمال لا بد ان نعرف من يصاحب شبابنا ابنائنا الى اين يذهبون نسال الله تبارك وتعالى ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وان يحفظ شبابنا من الفتن انه على كل شيء قدير ايها الاخوه الكرام في هذا الحي خصصت حافله للذهاب بالشباب الراغبين في المشاركه في مخيم قافله الخير وقد ذكر لي بعض الاخوه القائمين على هذه الجمعيه ان العدد قليل ربما لان بعض الناس لا يعلمون هنا حافله تقف عند هذا المسجد بعد صلاه المغرب وهي حافله مامونه باشراف الجمعيه ويشرف عليها اناس فضل يذهبون بالشباب الى الى الصاله الخضراء المعروفه بين الخبر والدمام ثم يلتقي الشباب هناك باناس يفرح والله الانسان باللقيا معهم ويتعلمون اشياء طيبه وفيها وفيها ترفيه وفيها اشياء تعجب الشباب وفي نفس الوقت في ان شاء الله هم في مامن في مامن وفي حراسه فان الشر كثير هذه الايام نسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ شبابنا بحفظه وان يسدد اقوالهم وافعالهم وان ياخذ بايديهم الى ما يحبه ويرضاه انه على كل شيء قدير اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى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 اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم اخواننا في الشام اللهم خذ بايديهم لما تحب وترض اللهم عليك بطاغوت الشام وزبانئته اللهم عليك بالنصيريين اللهم عليك بهذه الطائفه الخبيثه الباطنيه اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم فرج هم اخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان انك على كل شيء قدير